صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حياكم الله تعالى وإياكم وصدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلة طيب الحمد لله رب العالم بارك الله فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلة الحمد لله الذي تتم به الصالحات و نحن في المحاضرة الثانية من شرح رسالتي أو كتاب الشيخ الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله التي هي بعنوان شرف أصحاب الحديث وتكلمت في المرات الماضية حول أهمية هذا الكتاب ولماذا ألف الإمام هذا الكتاب ورد به على شبه كثيرة ورد به على أهل الأهواء والبدع وكما هو بينا في مقدمته وسنتكلم عنه أيضا في تكملة هذه المقدمة التي قدمها رحمه الله تبارك وتعالى و بدأت في المرة الماضية في كلامه رحمه الله حول البسملة والحمدلة وهذا كما قلنا داء العلماء في بداية مصنفاتهم في البداءة بهذا الأمر بالحمدلة وبالبسملة وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خلقته وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته ذابين عن حرمه عاملين بسنته نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده ونرغب إليه في المزيد من فضله وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخير الخلق وخير الله من الخلق أجمعين وعلى, صح وعلى, وعلى صحابته وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعده. فقال رحمه الله وفقكم الله لعمل الخيرات وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأئمة إلى الأمة الأئمة الصادقون واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون فبدأ رحمه الله تبارك وتعالى ببيان حال هؤلاء المبتدع وأهل الأهواء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبون على أهل الحديث والعثر بسماعهم وإقرائهم للأحاديث وضيانها ودراستها وحفظ الأخبار وما يدور في ذلك وذلك لأن المفتدعة لا يحبون ذلك لأن ذلك يؤدي بهم إلى كشفهم وفضحهم وضياع ما هم عليه فالمفتدعة لا يحبون أهل الحديث ولا يريدون لأهل الحديث أن ينشروا علمهم فقال رحمه الله وهو يحمد الله ويسأله التوفيق لعمل الخيرات والعصمة لنا وله ولكل سامع وقارئ ويبين حال المهتدعة الذين يطعنون في أهل السنن والآثار ويعيبون ويطعنون في أهل السماع والإقراء لأحاديث النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه ويطعنون في الآئمة كلهم لأنهم يبينون ويفصحون وهم أهل الحديث والأثر الذين بين الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم كما قال الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وهذا ما استدل به الشيخ رحمه الله على هؤلاء المفتدعة ثم قال رحمه الله وليس ذاك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى وهذا واضح لأنه من وقع في البدع ووقع في الأهواء ليس عجيبا أن يخرج إلى غير ذلك فهذا هو أمره هذا هو حاله ولا عجيبا في ذلك ثم قال رحمه الله ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجج بآيات ال... بآياته الواضحة للبرهان وأطرحهم السنن من ورائهم وتحكيمهم في الدين بآرائهم فالحدث منهم منهوم بالغزل وذو السن, السن مفتون بالكلام والجدل قد جعل دينه غرضا للخصومات وأرسل نفسه في مراتع الهلكات ومناهي الشيطان دفع الحق بالشبهات إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطاعنا على ائمة المسلمين وهذا كلام من الامام رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله يبين ايضا حال من كان منهم اذا عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم نبذها جانبا ثم قال وولى ذاهبا عن النظر فيها لا ينظر فيها يقول ليست هذه أمور نتبعها ويسخر من حاملها الذي يحمل هذا وهم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيسخرون منهم ساخر الله منهم فقال رحمه الله يسخر من حاملها وراويها معانتة منه للدين وطعنا على ائمة المسلمين لو رأى مجلسا فيه علم سخر منهم وطعن في الائمة وقال هذا امر لا يفيد ولا ينفع وانما يضر جاهلا باموره واحكامه وهذا ليس عجيبا فأنه بعيدا فقال وطعنا على أئمة المسلمين ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام كما كان أهل الكلام وغيرهم الذين قال بعضهم ليتني ميت على ملة عجائز نيسابور وغيرهم الذين كانوا من أهل الكلام والمعتزلة أو ما يدخل في المبتدعة بالعموم يبعدون عن العلم ويركزون في الكلام والأهواء والمحدثات فجعل ذلك وبالا عليهم وضلالا فقال ثم هو يفتخر على العوام أي عوام الناس الذين ليس لهم حظ من العلم وافر وإنما يرجعون إلى أهل العلم للسؤال يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام ويرى جميعهم ضالين سواه كل ما سواه فهو ضال وهذا منهج المبتدع والفرق الضالة كل ما عاداهم ضالون وهم على صحة وعلى هدى ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه لخروجه زعما منه أو زعما عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد ولا يعتبره أولا يعتبر هو غيره ناج وإنما هو الوحيد الذي ينجو وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحاذا لأنه يجعل لله من خلقه شركاء وأنداذا وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب فكم يرى البائس المسكين إذا, إذا بتلي بحادثة في الدين يسعى إلى الفقيه يستفتيه ويعمل على ما يقول ويرويه راجعا إلى التقليد بعد فراره منه وملتزما حكمه بعد صدوفه عنه وعسى أن يكون في حكم حادثته من الخلاف ما يحتاج إلى إنعام النظر فيه والاستكشاف فكيف استحل التقليد بعد تحريمه وهون الإثم فيه بعد تعظيمه ولقد كان رفبه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى وهذا كلام من الإمام رحمه الله يبين حال حال هؤلاء الذين خرجوا عن منهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينظرون لأنفسهم ويعتبرون أنهم على حق وأنهم على صواب ويحسبون أنهم يحسنون صنع ويظنون أن توحيدهم توحيد وإنما توحيدهم شركا. يجعلون لله شركاء وأندادا ويعدلون عن منهج الصواب فعدلهم هو عدول لا يوافقون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوافقون أصحابه, أصحابه رضوان الله عليهم ويتبعون التقليد الأعمى ويتبعون التقليد الذي فيه حب شديد لصاحبه لا يحيدون عنه ربما كفروا وبدعوا بسبب هذا التقليد وهذا معروف منذ الأب العلماء الذين ظهرت في مصنفاتهم مثل هذا الكلام، فهو يقول أولا كل تقليد محرم، ثم بعد ذلك لو أصابه شيء اتجه إلى الفقيه الذي قال فيه أنه لن ينجو ولن ينجو، فاستفتيه فيوافته. يرجع إلى التقليد فأراد أن يخرج من الدين بحكم له خاص ما استطاع إلا أن يعود له مرة أخرى فالشيخ رحمه الله يبين في هذه المقدمة أن هذا الكتاب شرف أصحاب الحديث والانتصار لأصحاب الحديث الذين أفنوا أعمارهم في التبب عن سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه وأفنوا أعمارهم في بيان الصحيح من الضعيف وأفنوا أعمارهم في البحث عن طرق الأسانيد والمتون وجعلوا من أوقاتهم للسماع والقراءة، وكان هذا سنة عند المحدثين. ولما ينظر أهل البدع والأهواء إلى مثل هذه المجالس، يقولون المسلمون يقتلون وأنتم تتعلمون، وهذا. تخبط وجهل وخروج عن منهج النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه والعلم مطلوب ويثب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل طلاب العلم والفهم الصحيح لدين ربنا تبارك وتعالى هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أحدث ومن بدل ومن عدل ومن خرج عن ذلك فهو مبتدع يحدث شيئا جديدا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فبين الشيخ رحمه الله بهذه الرسالة في بيان شرف اصحاب الحديث ما كان عليه هؤلاء الائمة وشرفهم ورفعتهم ودرجاتهم وبيان أنهم الفرقة الناجية المنصورة وهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له واقتفاء لآثاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففي شرف هؤلاء علو همة وطلبوا اتباع وليس ابتداء ونظر في أحوالهم والنظر فيما كانوا عليه مع أهل البدع ورد عليهم، فهذا كان منه مقدمة، ثم رحمه الله تبارك وتعالى بدأ كتابه مسرد الأسانيدة حتى يصل إلى المراد من كلامه، وهذا كتاب. وسند يرويه الشيخ رحمه الله عن مشايخه وفيه الفوائد الجمة كما قلت في المرة الماضية كتاب عظيم من إمام جليل قل فنًا إلا وقد صنف فيه كما قال القاضي أو كما قال الإمام الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علماء أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه وفي هذا أن هذا إمام من آئمة هذا العلم وهذا الشأ وله من المصنفات الكثير والكثير ولو نظرنا إلى مصنفاته في الحديث لرأينا أنه صنف في كل فن من علوم الحديث مصنفا ولذلك لما جاء الحافظ أبو عمرو أبو عمر أبو عمر بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله لما ولي المدرسة الاشرفية حاول يجمع شتات كتب الخطيب ويخرج منها الضرر والفوائد وصنف كتابه العمدة عند المحدثين معرفة علوم الحديث وان كان بعضهم الذين يفرقون بين المتقدمين والمتأخرين يخطئونه ويجعلونه في مرتبة ليست هي مرتبته. وهو فعلا عمدة عند المحدثين كتاب ابن الصلاح المعروف بالمقدمة عمدة عند المحدثين كم من نظم له وكم من مختصر له وكم من شارح له وغير ذلك أشاهد من هذا أن أهل الحديث الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحريصين على الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم وأذكر كلمة دي الإمام يحيى بن معين الإمام الجرح والتعديل لما قال بعضهم فيه بيتين من الشعر يقول ولبني معين في الرجال مقالة سيُسأل عنها والملك شهيد فإن يكون صدقا فهو في الأصل غيبة وإن يكون كذبا فالحساب شديد فرد عليهم الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وقال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله يقول لي لما لم تذب عن سنتي يقول لي لما لم تذب عن سنتي فالأصل في ديننا هو الاتباع وليس الابتداء وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ربنا وقد أمر ربنا ربنا تبارك وتعالى أن نطيعه ونطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال الشيخ رحمه الله أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل ابن شابان الصيرافي بني سابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أو الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالكا ابن أنس يعيب الجدال في الدين يقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين الإمام هنا بهذا الأثر الذي يرويه بسنده عن إمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة وصاحب موطأ أنه يعيب الجدال في الدين والذي يجادل يجادل بدون علم يجادل بدون علم ولو كان يعلم ما جادله ولكن عنده يقين فهو يعلم ويبصر وينصح أما الجدال فهو لمن ليس معه دليل فهو يجادل لذلك أكثر الجدال يكون في الباطل أما الحق فهو واضح ظاهر فيقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل رادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا كثير من أهل الأهواء والبدع الذين يجادلون في الدين بغير علم ويريدون أن يردوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فيجادلون ويتكلمون. ويخوضون في الحديث بدون فهم وبدون علم وربما يقول شخص شيء أو تأتي نصوص دالة على شيء ولكن كما قال بعضهم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم فالمشكلة في الفهم والأصل فهم النصوص بفهم سلف أمتنا الصالح رضوان الله عليهم ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن يسابور قال أخبرنا بشر بن أحمد الأسفراني الأسفرائيني قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب غريب الحديث كذب ومن طلب المال بالكيمياء أفلس هذا الأثر كما واضح هو عن أبا يوسف وهو صاحب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه الله وهو من الفقهاء الذين تكلموا في الفقه وأن كان قد عفا في الحليث ولكن هو إمام في الفقه باستنباطه ومثل هذه الأمور يقول رحمه الله كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق كأهل الكلام والمتفلسفة ومن نحى نحوهم يدخلون في النفاق ويقعون فيه بسبب أنهم قدموا الكلام على النصوص الصحيحة. وذلك من قال به وقع فيه لذلك لو نظرنا إلى أهل الكلام نراهم على خطر في ردهم لسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فانكروا كل شيء وأكثروا ما ينكرونه خبر الأحاد مثلهم مثل المعتزلة والأشاعر وغيرهم ولو رددنا خبر الأحاد لرددنا كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قدموا الكلام على النصوص فتزندقوا وقعوا فيما يكون فيه البدع قريبة فقال من طلب الدين بالكلام تزندق من طلب غريب الحديث كذب وهناك من الذين يريدون الشهرة والتسميع وغيرهم يأتون على غريب الحديث الأحاديث التي ليست معروفة عند أهل الحديث ويحدثون بها وأهل الحديث يعرفون ويعلمون الأحاديث بل نبرنا إلى أحوالهم في عصر تدوين السنة وما كانوا عليه ننظر فنفهم كيف يعرفون أن هذا يغرب الحديث وهذا ثبت في الحديث؟ لذلك لما صنف الحافظ الخطيب بغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث، بين فيه أحوال السلف، بإذن الله عليهم لما كانوا يسافرون ويرحلون. لحديث واحد وهذا شرف وفضل فالذي يريد أن يطلب الحديث يطلب الحديث المعروف ولا يغرب فإن من أغرب الحديث كذب لذلك لو تذكرنا أو نظرنا في مجالس الإمام يحيى بن معين لما كان يجلس في مجالس السماع أو الإقراء كان ينظر في الرواد وينظر في أحوالهم وينظر هل هذا يأخذ الحديث أو هذا يهم أو هذا نائم أو هذا ليس منتبها أو غير ذلك ويعرف الضعيف والصحيح لما كان دخل قبل الإمام أحمد رحمه الله دخل عليهم مرة فوجده يكتب صحفا فيها أحاديث ضعيفة فلما سأله عن ذلك فقال حتى لا يأتيني رجل فيقول عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول له كذبت بل هذا حديث ضعيف فالأئمة رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر فالذي يغرب الحديث وليس الأئمة يعرفونه يكذب وكثير يريد أن يظهر أو يشتهر أو يروج لشيء ما فيأتي بأحاديث غريبة فترد عليه فقال ومن طلب غريب الحديث كذب ومن طلب المال بالكيمياء أفلس فهذا من الأئمام رحمه الله في بيان أحوال الذين ينتهجون غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن شاء الله تعالى لأن الوقت تأخر فسنجعله إن شاء الله تعالى التكملة في المرات القادمة إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه